النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم السبت. الخامس عشر من شعبان لسنة 1440 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين هلاك عشرين عنصرا من الجيش النصيري المرتد بينهم ثلاثة ضباط بكمين لجنود الخلافة شرق مدينة السخنة هلاك وإصابة خمسة عناصر من المرتدين بينهم ضابط وعضو في الحزب الوطني الديمقراطي المرتد في كركوك وديالى. مقتل قيادي في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة وإحراق ثلاث ثكنات لهم في ننجرهار البداية من ولاية الشام من حمص هلاك عشرين عنصرا من الجيش النصيري المرتد بينهم ثلاثة ضباط بكمين لجنود الخلافة شرق مدينة السخنة بتوفيق الله تعالى كما جنود الخلافة لرطل للجيش النصيري المرتد قرب جبل البشري شرق مدينة السخنة مساء أمس واشتبكوا معهم بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة واستمرت الاشتباكات نحو أربع وعشرين ساعة ما أدى لهلاك عشرين منهم بينهم ثلاثة ضباط وتدمير أربع آليات واغتنام سبع آليات رباعية الدفع ومدفعين عيار ثلاثة وعشرين وأسلحة وذخائر متنوعة ولله الحمد على توفيقه وفي الخير بفضل الله تعالى تمكنت مفرزة أمنية من أسر أحد عناصر البيكيكيه المرتدين في بلدة شحال أمس، وحز رأسه واستهدف جنود الخلافة بنيران أسلحتهم عنصرا من البيكيكيه المرتدين في قرية درنج، أمس، ما أدى لإصابته ولله الحمد ننتقل إلى ولاية العراق هلاك إصابة خمسة عناصر من المرتدين بينهم ضابط وعضو في الحزب الوطني الديمقراطي المرتد وعضو في الحزب الوطني الديمقراطي المرتد في كركوك وديالا من كركوك بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة بالأسلحة الرشاشة عناصر من الشرطة الاتحادية المرتدة قرب قرية السعدونية غرب منطقة الرياض أول أمس ما أدى لهلاك ضابط وإصابة اثنين من مرافقيه ولله الحمد وفي ديالا بتوفيق من الله تعالى استهدف جنود الخلافة بسلاح قناص أحد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المرتد في قرية يوسف بيك في خانقين أمس ما أدى لإصابته بجروح بليغة كما تمكنوا من قنص رافضي مرتد في القرية ذاتها أمس ما أدى لإصابته نسأل الله أن يعجل بهلاكهما وإلى ولاية خراسان مقتل قيادي في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة وإحراق ثلاث ثكنات لهم في ننجرهار بتوفيق الله تعالى استهدف جنود الخلافة بأسلحاتهم قياديا في ميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في الناحية الثانية من مدينة جلال أباد ما أدى لهلاكه وفي عملية أخرى أحرق المجاهدون ثلاثة كنات لميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة في قرية باغدره بمنطقة أشين في ننجرهار أمس ولله الحمد وأخيراً إلى ولاية سيناء بفضل الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي الإصدار المرئي عهد وثبات اثنين ووجه في نهايته رسالة لعامة المسلمين في مصر وسيناء خاصة بضرورة الابتعاد عن مراكز الشرط والجيش وقواتهم كونهما أهدافا مشروعة للمجاهدين ولله الحمد وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين.